بسم الله الرحمن الرحيم ألف من تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يدري لعدل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع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 وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجِبْ قَوْلُهُمْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُرَادُ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد عقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما كل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار لَهُ معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إِنَّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أراد الله بقوم سُوءًا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب السقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق, ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال لَهُ دَعْوَةُ الحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يستجيبون لهم بشيء لَا لهم بشيء إلا كباسط كفيه بِشَيْئٍ الماء كَبَاسِطِ فاه وما الْمَاءِ ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكره وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتقدتم من دونه يولياء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 أنزل من السماء نا فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون ويخشون ربهم سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ويقاموا الصَّلَاةَ وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى ويدرؤون ويدرؤن بالحسنات السيئة ويدرؤن بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب الدار جنات عدن يدخنونها ومن صلح من آبائهم وما صلح من اتهم والملائكه يدخلون عليهم والملائكه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعمه عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما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 قل إن الله يضل من يشاء ويهدي اليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب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 ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم ييئس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف المعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا, فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابا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 تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب, ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمدت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبع فاهواءهم بعدما جاءك من العلم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد ارسلنا رسلا من جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةِ إلا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كَتَبَ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ ويثبت وعنده أم الكتاب وَإِمَّا نرينك بعض الَّذِينَ عدهم أَوْ نتوفينك فَإِنَّمَا عليك البلاغ وعلينا الحساب أَوَلَمْ يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم شهيدا بيني وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عَنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ